وذكرت في بدايه الخطبه الماضيه ان الحديث عن هذا الموضوع يحتاج الى شيء من التركيز طبيعه المواضيع الفكريه تحتاج الى ذهن حاضر لان بعض ما تحتويه هذه الكلمات وهذه المصطلحات ربما يختلط مع اشياء اخرى وعلى سبيل المثال اتصل بي احد الاخوه المصلين وهو ممن يصلي الجمعه غالبا معنا جزاهم الله خيرا فسالني في موضوع اخر فقلت له انتظر وكان الكلام عصر يوم الجمعه فقلت له ما معنى الليبراليه فتفاجئ بالسؤال قلت خطبتنا اليوم عن ايش قال عن الليبراليه قلت ما هي الليبراليه فما استطاع ان يجيب لا يعني هذا ان هذا الاخ وغيره لم يستوعبوا الموضوع لا لكن التركيز مهم ايها الاخوه في مثل هذه المواضيع الفكريه ليس المقصود ايها الاخوه ان نعالج المصطلح كلمه ليبراليه من اين اتت وترجمتها هذه اشياء ثانويه الذي يهمنا ايها الاخوه المحتويات وستلحظون ذلك وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا المصطلح في الخطبة الماضية أيها الإخوة من المعلوم أن أي مصطلح ينفر فإن معتنقي ذلك المصطلح لا يحرصون عليه المنافق لا يمكن يقول أنا منافق أبدا العلماني لا يمكن يقول أنا علماني إلا منافق الذين وصلوا الى مرحله نسال الله العافيه وايضا هم في مجتمع لا يكون عنده رد فعل كما هو الحال في في مجتمع مثل مجتمعنا اذا ايها ايها الاخوه لا بد من التركيز عند تناول مثل هذه المواضيع والله لولا اهميتها وحاجتنا جميعا الى مثل هذه الاشياء ما اثقلت مسامعكم بمثلها ذكرنا ايها الاخوه ان الليبراليه مصطلح اصلا اجنبي عند الغرب يعني التحرريه الحريه عبارهات تدور حول هذه القضايا وان هذا المصطلح اعترف الغربيون انفسهم الذين انشؤوه وهو في بيئتهم اعترفوا بانه مصطلح غامض لا يمكن تحديد معالمه فهو مصطلح فاض فاض الحريه الى اي حد ومن يحدد معالمها الى اخر هذه التساؤلات التي ليس عندهم اجابه عليها عنها هذا المصطلح مصطلح غامض وقد نقلت لكم ايها الاخوه من كتب الغربيين ما يؤيد ذلك ثم ايها الاخوه الكرام ذكرت فيما مضى ان الليبراليين عندهم اشكال كبير جدا خاصه في البلاد الاسلاميه الليبراليون الغربيون عندهم وضوح يقول انا ليبرالي وينطلق من منطلقات كثيره جدا لا يصطدم بعضها مع بعض اما الليبرالي المسلم الذي يقول انا مسلم وليبرالي او يعيش في بلاد المسلمين فهؤلاء ايها الاخوه يعيشون تخبطا عظيما الليبراليه تقوم على اصول نحن المسلمين عندنا عقيدة التوحيد عقيدة الإسلام تقوم على ثلاثة أنواع من أنواع التوحيد توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المحي وهو المميت سبحانه وتعالى بيده الأمر هذه عقيدة عندنا والتوحيد الثاني أن لا نعبد إلا الله ما نشرك مع الله شيئا لا في الدعاء ولا في الصلاة ولا في الذبح ولا في النذر النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات نؤمن بان لله تعالى اسماء وصفات تليق بجلاله واننا لا نشبهه بخلقه وهو يتنزه سبحانه وتعالى ان يشبهه احد من خلقه ولا نعطل شيئا مما جاء في الكتاب والسنه مما وصف الله به نفسه او سمى به نفسه الى اخره من هذه الاشياء عندنا اصول عقديه يرتكز عليها الاسلام وعقيدتنا ترتكز عليها الليبراليون عندهم اصول ثلاثه يتفقون عليها خاصه الغربيين الاصل الاول هو الحريه والاصل الثاني الفرديه الاصل الثالث العقلانيه باختصار ما معنى هذه الاصول الثلاثه الحريه تعني ان كل انسان حر في افعاله لا يتدخل في احد ابدا لا دوله ولا سلطه ابدا الدوله عندهم هي التي تحمل الحريات فقط لكن ليس للسلطان دخل في تقييد الناس لا الحريه عندهم هي الاصل الشخصيه ولذلك يتظاهرون في كثير من البلدان الغربيه اذا اصدرت الدوله مثلا في تلك البلدان شيئا لا يناسبهم عندهم قانون يقولون نعم لا بد من قانون لكن هذا القانون نتفق عليه ونصطلح عليه ثم نرضى به ونصوت عليه فاذا قبله الاكثر او الناس كلهم نسروا عليه لكن هذا القانون لا يصح ابدا ان يكون في فقراته ما يمس الحريه الشخصيه هذا هو الاصل الاول نعم الحريه عندهم مقيده بالقانون لكن القانون عندهم لا بد ان يتماشى مع هذه الحريه الاصل الثاني الفرديه ما معنى الفرديه الفرديه المتقدمون من الليبراليين الذين نشات الليبراليه بينهم كانوا يقولون عن الفرديه انها هي حب الذات والانانيه بمعنى ان الانسان من اجل نفسه ممكن ان يفعل ما يشاء ولا عبره بالاخرين المتاخرون صاروا يسمونها بالبراغماتيه كما يطلقون عليها وهو مصطلح غربي ايضا مترجم معناه باختصار ايها الاخ الانتهازيه النفعيه يعني الانسان من اجل ان يحقق مصالحه يد يدوس على كل شيء من اجل ان يصل الى مبتغاه هو هذه هي الفرديه انظروا الى هذه الاصول فكره قامت على هذه الاصول هل تستحق ان يكون انسان محترم يعتنق مثل هذه الفكره انسان نفعي انسان يقول انا حر في كل شيء الاصل الثالث هو العقلانيه ويعنون بالعقلانيه ان العقل البشري مستقل في ادراك المصالح دون الحاجه الى اشياء اخرى ماذا يقصدون بالاشياء الاخرى اول شيء الدين يقول انا اعلم بنفسي يعني الله عز وجل يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير غير مقبول عندهم الليبرالي يقول أنا عقلي يمكنني من معرفة الأشياء التي تنفعني وتذرني خمر سأشرب ما لك علاقة بي سأفعل ما أشاء من المخالفات بشرط أن لا أصل إلى حريتك أنت وقد ذكرت أن هذه العبارة خطيرة حتى بعض مشايخ المسلمين وبعض دعاة المسلمين وأنصاف العلماء يقولون مثل هذه العبارة على أنها عبارة صحيحة يقول حريتك مطلقة حتى تصل إلى حريات الآخرين لا غير صحيح ما الصحيح أيها الأخوة حرية المسلم بل حرية كل إنسان نعم له الحرية الكاملة بشرط أن لا يتجاوز حدود ما أنزل الله الحدود التي وضعها الله الله جل وعلا قال وتلك حدود الله فلا تعتذوها إذن أيها الأخوة هذه الأصول هي التي تقوم عليها الفكرة اللبرالية الليبراليون ايها الاخوه دائما يصنفون انفسهم خصوما لفئه وانا اتحدث يا اخوها الان عن الليبراليين المسلمين يعني الذين يدعون الاسلام او هوياتهم وان كان بعضهم ملحد لكن هم في الجمله اسماءهم محمد وعبد الله واسماء اسلاميه وهم يعيشون في بلاد الاسلام غالبا هؤلاء يقولون خصومنا طبعا الدكتاتوريه هذه يعني الذين يعتنقون الدكتاتوريه كما عند الغرب هم يعادونهم لكن فيما يتعلق بالمسلمين يقولون خصومنا هم الاسلاميون او المتشددون هم لا يستطيعون ان يقولوا نحن خصوم للمسلمين لان لان المسلمين كل مسلم مولود على الفطره ولا يستطيعون ان يقولوا نحن نعادي المسلمين لا مستحيل ولذلك بعضهم يقول لا انا انا مسلم وانا الحمد لله وانتم تكفرون المسلمين اذا انت مشكلتك مع من يقول مشكلتي مع المتشددين مشكلتي مع اصحاب الدين السياسي الذين يسيسون الدين مشكلتي مع فلان مشكلتي مع فلان المقصود ايها الاخوه انهم لا يجرؤون ان يقولوا نحن خصوما للمسلمين يقولون نحن خصوما لفئه من المسلمين هذه الفئه التي يعادونها على راسها العلماء ولذلك هم مراوغون اذا كانوا في بلد ليس فيه تقدير للعلماء وبلد لا يطبق شرع الله يتكلمون بصراحه ويطلقون اوصافا مثل الوهابيه ومثل المتشددين ومثل العلماء الظلاميين ويسمونهم ولا اشكاله عندهم اذا كانوا في بلد تطبق الاسلام وفي احترام للعلماء لا يمكن ان يفصحوا لا يتكلمون من وراء جدر يذكرون اوصافا يحومون حول القضيه اذا وجدوا عالما او طالب علم وضعه ضعيف لا يقف مع احد انهالوا عليه بسهامهم هم على كل حال عندهم طرق في التعامل مع خصومهم هؤلاء ايها الاخوه المؤمنون الليبراليون يرون دائما ان ان ما يسمونه بالتعدديه لاحظوا لا ايها الاخوه هذه المصطلحات التعدديه دائما يرددون التعدديه يقصدون التعدديه في الاراء في الافكار ويقولون ان التعدديه هي ظاهره ايجابيه تنمي الافكار وتقوي الاراء وتظهر الابداع وهذا صحيح لا شك ان اعطاء الناس فرصه للمشاركه والتفكير بشرط ان يكون في حدود شرع الله هذا الذي نريده المسلم ليش عنده اشكال ما احد الا ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه حكما شرعيا الم المسلمين به يعني نحن ايها الاخوه ما مشكلتنا مع الكفار مشكلتنا ان الله عز وجل ذكر احكاما في كتابه وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم تحدد علاقتنا بغير المسلم ما ذنبنا نحن نحن طائعون لله يعني ايه الولاء والبراء هذا من كيس المسلمين او من من القران والسنه الله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اذا امنتم انتهى موضوع الولاء والبراء اذا ايها الاخوه المسلم لا بد ان ينطلق من معنى الاسلام وهو الاستسلام لله الله عز وجل جعل احكاما لا بد للمسلم ان ينقاد اليها وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اذا ايها الاخوه كلمه التعدديه دائما يرددونها ويريدون بها انه لا احد وهذا يصرح نبي لا احد يمتلك الحقيقه المطلقه انظروا ايها الاخوه الى بعض الكتابات الصحفيه الان لما ينتقدون ظاهره من الظواهر الاسلاميه ويحاولون القساق هذه القضيه بفئه من المسلمين مثلا الغيره المسلم الذي لا يغار هذا عنده مرض عنده مشكله بده يعالج نفسه لكن المسلم الغيور على عرضه وعلى اعراض المسلمين هذا انسان مسلم حقا لان الرسول عليه الصلاه والسلام هو اعظم غيور الله عز وجل اغير من عباده ولذلك حرم الفواحش سبحانه وتعالى والحديث في الصحيحين ان الله عز وجل يغار المسلم الان الغيور يهاجمونه بطريقه معينه فيصفونه باوصاف انه لا يثق في في اهله وانه يشكك في الناس وانه نظره السوداويه عبارات كثيره ومن ذلك يقولون انه لا يمتلك الحقيقه المطلقه امتلاك الحقيقه المطلقه هذه العباره من اين جاءت جاءت من تدليساتهم الشيطانيه لان هذه العباره اذا دغدغت مسامع كثيرين ظنوا انها صحيحه يقول يعني لماذا انت الذي تفهم وانا لا افهم في فرق بين فهمي وفهمك وبين الحكم الشرعي الذي اراده الله ولذلك ايها الاخوه مساله التملك الحقيقه هذه تحتاج الى خطبه كامله المساله ايها الاخوه التي في الفروع الاجتهادات الفقهيه هذه مساله فيها اجتهادات وفيها اراء والعلماء لا يلزم بعضهم بعضا على سبيل المثال الان الانسان اذا مس المرء بيده هل ينتقض وضوؤه او لا ابو حنيفه رحمه الله يرى انه لا ينتقض و الامام احمد رحمه الله ومالك رحمه الله يرون ان المس اذا كان بشهوه ينقض الوضوء واذا كان بغير شهوه فلا ينقض الوضوء الشافعي رحمه الله يرى ان مس المراه ينقض الوضوء بشهوه او بدون شهوه اذا عندنا ثلاثه اراء والمساله عمليه لساني يصافح زوجته يمس بنته يسلم على امه يعني اشياء كثيره الانسان يمس المراه بيده هل يجب عليه ان يتوضا مساله عمليه بالفعل لو جاء احد وقال هنا لا يدعي احد انه يمتلك الحقيقه بمعنى ان رايه هو الصواب وغيره باطل مقبول الكلام هذا لان المساله اصلا مبنيه على اجتهاد ما فيها نص صريح وان كان الراجح ان راي ابي حنيفه رحمه الله هو الصواب وأن لمس المرأة لمس المرأة ما ينقذ الوضوء لا بشهوة ولا بذن شهوة ما لم يحدث أمر بعد ذلك يوجب الوضوء أو الغسل هذه أمثلة على مسألة الامثلاك الحقيق لكن لما يأتي إنسان ويقول مثلاً إن اليهود والنصارى كفار ويأتينا شخص لبرالي ويقول لا ليس لك أن تكفر اليهود والنصارى فاليهود والنصارى أهل كتاب وأهل دين سماوي كيف تفهم مع هذانا يا أخي مجمع عليه في القرآن والسنة نصوص بالعشرات أنهم كفار قال يا أخي لا تدعي انتلاك الحقيقة انتبه أنت الآن لا تدعي انتلاك الحقيقة لا تكون أحادي لا تكون إقصائيا هذه أمثلة أيها الأخوة على ما تفرزه مثل هذه المصطلحات مع الأسف الشديد عند هؤلاء إذن أيها الأخوة المعتقدات الدينية عند الليبراليين مقبولة بكافه انواعها واي تعصب عندهم للدين مرفوض حتى لو كان للوحي المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الدين عندهم مرفوض اذا لم يقبل الاديان الاخرى نعم الدين عندهم هو ان تقبل البوذي وان تقبل المشركين والمجوس واليهود والنصارى كل هذه الاديان تقبلها يقول لا بد ان تكون تعدديا تقبل الاخر وهم يرون دائما بكلمه التسامح الديني طبعا التسامح الديني كلنا مع التسامح الديني لكن ليس على حسب اهواء الناس اذا الانسان الان ياتي الى الشارع ويفعل الموبقات ويتعرى وتتعرى معه زوجته مثلا ويقولون للناس عليكم بالتسامح غض البصر وسامحونا اما غير صحيح ليس موضع التسامح هنا انسان الان يشرب الخمر الحاكم المسلم يجلده يقول انا اشرب خمر ولا اذي احد وانا من كثر ما اشرب الخمر ما اذكر يا يقول انا الان السكر ما قا... يحتاج اشرب برميل من الخمر حتى اسكر انا ما لا لم اذي احدا الحاكم المسلم يجلده كما جلده النبي صلى الله عليه وسلم ياتي احد يقول اين التسامح هذا رجل مسكين لماذا لا تتسامحون مع لا التسامح الديني ولا لا اذا اذا كان الانسان ينطلق من التسامح الديني هؤلاء الليبراليون او يدعون انهم اسلامي انهم مسلمون وليبراليون زوجوا بناتكم لليهود والنصارى خلكم اجعجعلوا من انفسكم متسامحين الله عز وجل حرم علينا ان ينكح بنات المسلمين غير المسلمين لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم اذا ايها الاخوه المساله مساله اهواء مساله امزجه لا تقوم على قاعده ولا على بصيره المقصود ايها الاخوه ان يحققوا اهدافهم من خلال هذه المصطلحات الملتويه اذا ايها الاخوه التسامح الديني يريدونه حسب اهواءهم هم وليس حسب ما جاء عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام ولذلك اذا اردت ان تحرج احدا من هؤلاء فاجعل الحكم بينك وبينه هو محمد عليه الصلاه والسلام ساضرب لكم مثالا الان الوسطيه بعضهم دائما يقول يعني كن وسطيه اترك التشدد انتم متشددون وهم يريدون بالتشدد فئه معينه من الذين يعني يتمسكون باحكام الدين وعلى راسهم العلماء الحمد لله علماء اهل السنه يا والاخوه يعني يقولون ويعملون بما يقولون يقفون عند المحارم ويفعلون ما امر الله ويبادرون بالخير يامرون بالمعروف ينهون عن المنكر هذه الفئه متشدده فهؤلاء الليبراليون يريدون من هذه الفئه المتشدده وهي في الحقيقه هي الفئه المتمسكه بما كان عليه النبي عليه محمد محمد عليه الصلاه والسلام ياتون الى مساله الوسطيه قلنا كن وسطيا ما معنى وسطيا وسطيا حسب اهواءهم اذا جادلك احد في الوسطيه قل انا مع الوسطيه لكن انا عندي سؤال قبل اي شيء يقول لك ما هو السؤال قل له محمد عليه الصلاه والسلام هل كان وسطيا او متشددا او غير ذلك هو لا يملك الا جوابا واحدا وهو ان يقول ان محمدا عليه الصلاه والسلام كان وسطيا وهو الذي علم امته الوسطيه ممتاز اعطه امثله جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام ومارسها مما يطلق هذا الانسان على مخالفيه انهم متشددون بسببها الان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سياتي الحديث عنه هم يرون انه مخالف للمسامحه ومخالف للوسطيه يرون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يجب ان يزال تماما من مجتمعات المسلمين يا اخوان الان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الاطفال يجب ان يربوا عليه يعني بعض الان حتى المسلمين المتحذلقين يقولون الانسان لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يكون من العلماء او من طلبه العلم هذا غير صحيح اسمع القران ماذا يقول يا بني صغير غلام يربيه لقمان لقمان صاحب الحكمه يقول يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر صغير طفل يربيه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تستغربوا ايها الاخوه ان بعض كبار علماء اهل السنه عدوه اصلا من اصول الاسلام بل بعضهم قال ان اركان الاسلام الخمسه سادسها هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر للحديث صله ان شاء الله نسال الله تعالى ان يهدي الجميع وان يوفقنا لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله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 والسياسي باختصار يريدون بها التعدديه السياسيه في الاحزاب والتنظيمات والايديولوجيات الى اخره مما يتكلمون عنه ولا نريد التفصيل فيه الاتجاه الثاني هو الاتجاه الفكري الفكري ولذلك يعني اكثر معتنقي الفكر الليبرالي هم من يسمون بالمثقفين ودكاتره واساتذه في الجامعات وفي غيرها النخبه النخب عبارات يعني يطلقونها على انفسهم هؤلاء اصحاب اتجاه فكري ماذا يعنون بالاتجاه الفكري يعنون به ان يكون الانسان حرا في اعتقاده حرا في سلوكه وفي ممارساته باختصار حريه الالحاد ما في دين يلزمك يلزم انسانا معينا لا اعتقد ما تشاء ومن ذلك الإلحاد عندهم مقبول يقول لك فكرة الإلحاد فكرة ارتضاها صاحب واخ وانتهى الموضوع مسألة من بدل دينهم فاقتلوها هذا غير وارد ولذلك لما تكلم ذلك السفيه في مقام ربنا سبحانه وتعالى ومقام رسولنا صلى الله عليه وسلم وكفر بالله نسأل الله العافية بكلامه هذا كثير منهم يدافعون عنه ويقولون لماذا لا تعطوا هؤلاء الشباب فرصه ان يعبروا عن انفسهم يعني يعبروا عن انفسهم بالالحاد والكفر وسب الذات الالهيه هذا هو الاتجاه الفكري في الليبراليه اما اتجاهها في السلوك والاخلاق معناها كما لا يخفى عليكم حريه الدعاره حريه الفجور حريه الشذوذ الاخلاقي زواج المثليين ما في حدود ما في حدود إلا القانون إذا هناك قانون اتفق عليها الناس أن مثلاً المثلي لا يتزوج إلا رجلاً واحداً ليس له أن, يت... أن يعدد مثلاً يتفقون على ذلك كلام مقزز ومقرف مع الأسف هذه حقيقة اللبرالية اللبراليون أيها الإخوة أهدافهم واضحة يقولون نريد أن نحرر الإنسان كفرد أو كجماعة من الناس القيود السلطويه ثلاثه باختصار اولا السلطه السياسيه لا تتسلط على احد السلطه الاقتصاديه ايضا الاقتصاد الحر المفتوح مفتوح الى ابعد ما يتصور الانسان وكذلك في الثقافه الثقافه يكتب من يشاء يقرا الناس ما يشاؤون يعبر الانسان عن فكرته باي عباره يسب من يشاء حريه حريه فكريه السياسه لا تتدخل ومعنى ذلك ان الحاكم المسلم يصير فقط يحمي هؤلاء الليبراليين عند في فكرتهم هم ولذلك هم يتخبطون كثيرا اذا كانوا في بلد اسلامي لا يدرون يرضون من نس الله ولو ارضى الله عز وجل لرضي عنهم وارضى عنهم الناس لكنهم سفها السلطه الاقتصاديه لا لا يتدخل احد الاقتصاد حر مفتوح ولذلك يعني الاقتصاد الحر كما يسمونه بعد الازمات الاخيره ثبت لعقلاء الغرب ان الفكره الليبراليه في الاقتصاد فكره فاشله لانكم كما سمعتم ايها الاخوه الاقتصاد الان يتدهور بشكل عظيم جدا في بلاد الغرب ولا اخفى عليكم احوال الدول التي افلست والتي على وشك الافلاس والذي سياتي اعظم العلم عند الله سبحانه وتعالى الليبراليه هي يا اخوه المعاصره المعاصره تتكيف حسب ظروف كل مجتمع المجتمع الغربي تناسب اهل الليبراليه مفتوحه الى الاخير المجتمع المحافظ فيه ليبراليه متحره لكن تراعي المجتمع الشرقي تراعي المجتمع المحافظ وكلما زاد تمسك اهل البلد بالاسلام كلما قلت الجرعات الليبراليه لدى الليبراليين حسب البلد الذي يعيشون فيه ولذلك هم لا يتحملون ابدا الحكم بشريعه الله البلد الذي تحكم بشرع الله لا يتحملونها ابدا فبعضهم اصلا لا يطيق العيش فيها فيخرج من شبابيه وبعضهم يقاوم يقاوم يقاوم ويتخبط ويأتيه من الصفعات ما يأتيه ولكن سبحان الله عندهم جلد في سبيل الشيطان فيصبرون على الأذى من أجل فكرتهم الخبيثة ونحن أيها الأخوة نحن نحق بأن نصبر كما قال الله عز وجل عن أصحاب الشرك وعباد الأصنام حينما قال أن يمشوا واصبروا على آلهتكم يصبرون على الآلهة نحن أحق أن نصبر ونحن ونصابر من أجل أن نكون من أهل الله سبحانه وتعالى ما علاقة اللبرالية بالدين وما حكمها في الإسلام سنتحدث عنه إن شاء الله في مناسبة قادمة وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم أيها الإخوة في مثل هذه المواضيع لكن أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يحمينا ويحميكم ويحمي شبابنا من مثل هذه الأفكار فان نتيجه مثل هذه الافكار ايها الاخوه مع الاسف الشديد الالحاد والكفر بالله والطعن في الذات الالهيه والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفكره تقوم على نبذ الدين ومحاربه الدين لكنهم يتلونون ويستخدمون العبارات التي سمعتموها نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدي ضال المسلمين وان يردهم اليه ردا جميلا انه على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم في بلاد الشام اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم عليك ب بشار وجنوده اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك اللهم مزق ملكه اللهم مزق ملكه اللهم مزق ملكه اللهم سلط بعضهم على بعض اللهم عليك بهم وباعوانهم من الايرانيين اللهم عليك بهم وباعوانهم من الايرانيين اللهم مزق ملك هؤلاء الفجره اللهم مزق ملكهم واجعلهم غنيمه للمسلمين اللهم اننا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تنجي اخواننا المستضعفين في سوريا اللهم كن لهم عونا ونصيرا ارحم ضعيفهم واجبر كثيرهم واشف مريضهم وتقبل شهيدهم وكن عونا ونصيرا لهم يا رب العالمين اللهم اعننا جميعا على نصرتهم اللهم أعننا جميعا على نصرتهم اللهم أعننا جميعا على نصرتهم اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين